شرح هذه الأربعين النووي لهذا الإمام الحافظ إمام أبي زكريا ابن يحيى شرف النووي رحمه الله تعالى ويكن بابي زكريا ولا زكريا له فهو لم يتزوج رحمه الله تعالى وقضى عمره رحمه الله تعالى في طلب العلم والاشتغال بالعلم ومات مات رحمه الله تعالى شابا ف. هذه الأربعين النووية معنا الشرح الشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا شرحه الموسوم بالمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وكنا إخواني الكرام قد وصلنا إلى الحديث التاسع والعشرون الحديث التاسع والعشرون والحديث التاسع والعشرون, والحديث التاسع والعشرون هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكم كم من حديث لمعاد مرة معنا، وهذه أسئلة جيدة حتى الأخوة بإذن الله جل وعلا يعتادوا على مثل هذه الأسئلة فيما بينهم، فهذا المثل من المثل التي ينبغي أن نحفظ، والعلماء رحمهم الله تعالى يوصون طلاب العلم بحفظ الأربعين النووية، فأول ما يبدأ به طالب العلم أن يحفظ الأربعين النووية. وهي حديث جوامع والإمام النووي رحمه الله تعالى كما سبق معنا ذكر أنه أراد من تأليفه لهذا الكتاب رحمه الله تعالى أراد من خلال هذه أن يجمع أربعين حديثا عليها مدار الإسلام أو أن تكون قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الدين العظيمة فعلينا اخواني كرام ان نعتني بهذه الأربعين وأن نحفظ هذه الأحاديث لأنها احاديث مهمة وتحتاج إليها في كل وقت وحين لتستدل ولتفهم ولتحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم الناس إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي يحوزها من حفظ هذه الأربعين النووية لهذا الإمام الجهبذة الإمام النووي رحمه الله تعالى فاذا هذا ال هذا الحديث الثاني لمعاد بن جبل في هذه الأربعين هذا الحديث الثاني الحديث 29 ومر معنا حديث قبل هذا لمعاد ما هو الحديث الثامن عشر الحديث الثامن عشر وحديث قال عن أبي ذر جندب بن جنادة وعن أبي عبد الرحمن معاد بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيء الحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فهذا الحديث الذي مر معنا مر معنا في درس الصاب في دروس سابقة الحديث الثامن عشر وهو كذلك لمعاد بن جبل فلمر معنا يعني شيء من سيرته رضي الله عنه وأرضاه ومعاد بن جبل بن عمر بن الخزرجي المدني البدري أبو كنيته أبو عبد الرحمن ومعاذ جبل أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة شهد العقبة مع الأنصار السبعين شهد العقبة مع الأنصار السبعين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وشهد بدرا وشهد أحدا والخندق بل ذكر العلماء أنه شهد تقريبا كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه وارضاه اعلم اعلم الناس ب او اعلم هذه الامة بالحلال والحرام رضي الله عنه وارضاه ومعذر جبل هو احد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم امر الناس باخذ القرآن عنه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى خذ القرآن من أربعة من, من ابن مسعود وأبي ومعاذ جبل وسالم مولاح حذيفه فمعاذ الجبل إذن ممن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ أخذ القرآن عنهم يعني أمر الصحابة رضي الله عنهم باخذ القرآن عنهم فهو من الحفاظ ومن علماء هذه الامة ومن اعلم الناس بالحلال والحرام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يردفه خلفه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث تعرفون كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاد تدري ما حق الله على العباد الى اخر الحديث فكان رديف النبي عليه والسلام وليس اي واحد يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم وكان عالما جليلا رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وقد توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس الذي حل بالشام توفي هناك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فهذا الحديث إخواني الكرام أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الدين قاعدة من قواعد الدين كما الحديث, الحديث الأخرى التي مرة مرت معنا وقد تضمن هذا الحديث الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتباعد عن النار فإذا هذا أمر عظيم جدا هذا أمر عظيم إخواني كراء لأنه من أجل دخول الجنة والنجات من النار أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى فإذا هذا أمر عظيم لا بد أن نعلمه لا بد أن نعرفه لا بد أن نحفظ هذا الحديث لا بد أن نسمع ونعي ونتفقه ونطبق هذا الأمور العظيمة التي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لأنك إذا أردت أن تدخل الجنة وتنجو غدا من النار فعليك أن تعرف ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم لأن معذن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فكيف لا تسأل أنت وكيف لا تعرف أنت وكيف لا تكثرت لهذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله جل وعلا من أجله فإما جنة وإما إلى نار نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم إخواني الكرام من أهل الجنة واسألوا جل وعلا يبعدنا وإياكم عن النار فقال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال عليه الصلاة والسلام لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم, الجن الصوم جنة والصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا نبي الله قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك أو كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإن لم آخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم فكيلتك أمك يا معاد وهل يكب وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم الله أكبر حديث عظيم أصل من أصول الدين قاعدة من قواعد هذا الدين العظيم وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح وكذلك صححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى فاذا هذا حديث عظيم يرسم فيه النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الطريق الذي يوصل صاحبه الى الجنه ويباعده عن النار فإذا هذا كما قلنا يحتاجه كل مسلم فكل مسلم من ماذا يرجو من هذه في هذه الحياه ماذا يرجو إلا أن يدخل الجنة ويباعده الله جل وعلا عن النار لكن ما الطريق ما الطريق فلذلك سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إخواني كرام ليس باستطاعته أن يعرف طريق الجنة وطريق النار إلا من ناحية واحدة وهي ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا وإنما أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار فهذا الذي حوله ندند كما جاء ذلك الفتى يشتكي معاد من جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع معاد حتى تعلم أن معاد من أعلم الناس رضي الله عنه وأرضاه فلما جاء معاد الله جل وعلا كان عنده العلم وهذا يدل على أنه عالم رضي الله عنه لأنه كان كان يعلم كيف يدعو الله عز وجل ونبينا كذلك دعا الله عز وجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله جل وعلا فقال له, فقال له هذا الفتى إني لا أحسن دندنتك ولا دندنه معاه ولكني أسأل الله جل وعلا الجنة وأعود به من النار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حولهما ندند حول ندند أي حول الجنة والنار يعني الإنسان لما يعبد الله جل وعلا في هذه الدنيا ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويحج ويأتي بالأعمال الصالحة ماذا يريد يريد من خلال ذلك أن يدخل الجنة ويبعده الله جل وعلا عن النار فإذا هذا الحديث عظيم إخوان الكرام وفيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم حرصهم رضي الله عنهم على العلم ولذلك معد الجبل من أعلم من الناس ولهذا تجد الصحابة يكثر منهم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن العلم يريدون الخلاص يريدون النجاة ليس كحالنا نحن نحن إذا سألنا أحيانا نسأل الله العافية نسأل عن أمور تافهة نسأل عن أمور لا دخل لها بدين الله جل وعلا والبعضهم بعضهم يسأل عن أمور ما يحتاج إليها اصلا ولذلك ينبغي على المسلم أن يسأل عن ما يحتاج إليه عما فرض الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى وإن تكون مصيبة كبيرة كيف تعبد الله عن جهل وكيف تطيع الله عز وجل وأنت مشغول بأمور أخرى وفي هذا الزمان كثر الجهل للأسف أصبح الناس يسألون عن أمور بعيدة بعيدة وفي أمور دينهم لا يسألون شوف الصحابة رضي الله عنهم وانظر إلى همم الصحابة رضي الله عنهم عن ماذا يسألون يسألون عن أمور عظيمة يسألون عن الجنة والنار يريدون أن يدخلوا الجنة مع أن الله رضي, رضي الله عنهم ورضوا عنه والله غفر لهم وادخلهم جنات جنة النعيم رضي الله عنهم أجمعين ومع هذا يريدون أن يعلموا كيف يدخلون الجنة وكيف يبتعدون عن النار أما نحن في سبات عميق إلا من رحم الله جل وعلا الواحد منا نسال الله العافي لا يسأل ابدا ويبقى طيلة حياته يعبد الله عز وجل عن جهل وقد يفاجأ هذا الإنسان نسأل الله العافية فإذا به يدخل النار عافانا الله وإياكم من النار فهذا يدل على حرص الصحابه العظيم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى في الصحيحين أن بكر الصديق رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن دعاء عن دعاء يقوله في صلاته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت الله أكبر علمه دعاء وهذا الصديق الأكبر ربو بكر النبي من النبي عليه الصلاة والسلام ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وخير الناس والبشر في كل الأمم عدى الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر ومع هذا أبو بكر الصديق مع هذه الدرجة التي وصل إليها ومع هذه المنزلة العظيمة والله عز وجل زكاه في القرآن ثانية اثنين ومع هذا يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال العظيم يريد أن يعرف دعاء وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بمن ربطه برب العزة والجلال سبحانه وتعالى ما قالوا أنت معي أنت الصديق الأكبر أنت أبو بكر أنت داخل الجنه فما تحتاج لا وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في صلاته ثم انظر إلى هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الله أكبر هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق فماذا نقول نحن إخواني كراء نادا نقول نحن، فهيدا علينا أن نرجع إلى مكان عليه الصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والهم العالي التي كانوا عليها، ولهذا علينا أن نحرس إخوان الكرام على ما حرص عليه الصحاب رضي العظم، ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم، وبعد أن يعرف ما عنده يذهب يسأل عالما آخر وثالثا ورابعا لماذا لانه لا يريد العمل بهذا العلم وانما يريد الاطلاع فقط اصبحت الثقافه عامه ثقافه يريد ان يعرف ما عند هذا العالم وما عند هذا العالم وما عند هذا العالم. ولكن اين التطبيق أين التطبيق العلم يهتف بالعمل فإن اجابه إلا ارتحل وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن فإذا علينا أن نعمل بهذا العلم الذي علمناه فالنجاة النجاة إخواني كرام والبحث وهذا فيه علو همة الصحابة رضي الله عنهم ومعاد الجبل بالخصوص حيث معاد عن ماذا سأل لم يسأل عن أمور الدنيا وإنما سأل عن أمور الآخرة ما سأجاء يسأل عن كيف يربح الثلاثين كيف يربح الأربعين كيف يربح الخمسين وإنما سأل عن أمور الآخرة فلذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بعمل يدخل لجنة ويباعدني عن النار فهذا ما يريده كل مسلم كما قلنا فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم أي النبي عظم هذا الأمر هذا المسؤولة المسؤول عنه عظمه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لأجل أن ينبه السامعين والقارئين إلى عظم هذا الأمر حتى يهتموا به ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك وإنه يسير على من يسره الله عليه مع عظم هذا السؤال وأهميته ومكانته فإنه يسير على من يسره الله جل وعلا فنسأل الله أن ييسر لنا إخواني كرام أن يسر علينا وأن يجعل دخول الجنة يسير لنا أجمعين فديننا دين سمح ولله الحم لا حرج فيه ولا مشقة وإنما هو دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكليف وغير ومن غير تساهل وتضيع فإذا دين, دين طريق سهل لمن أراد أن يدخل الجنة والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما في شيء صعب في دين الله جل وعلا لأن الذي يقول والله الدين صعب وما أستطيع أن أصلي الصلوات في وقتها ما أستطيع أن أبع... أبتعد عن الحرام ما أستطيع أن أترك الربا ما أستطيع أن أترك كذا وكذا مما حرمه الله جل وعلا أو ما أستطيع أن أ... آتي بالأوامر وب... وبطاعة التي أمر الله عز وجل هذا يقول بعض أهل العلم أنه تقول على الله جل وعلا تقول على الله أي أنك تقولت على الله لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنت تقول أن الدين في مشقة والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج وأنت تقول في حرج الله أكبر أمر خطير هذا هذا بعض الناس ما ينتبه إلى كلام والله في مشقة في مشقة والله عز وجل يقول أن ليس هناك مشقة في دين الله جل وعلا ونبينا عليه وسلم يقول صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فإن المشقة إذن إخواني كرام فالذي يدعي أن في دين الله جل وعلا مشقة هذا هو الذي يشق على نفسه وهذا هو الذي يوقع نفسه في الحرج وإن دين الله جل وعلا ليس في مشقة للحم لأن دين الله جل وعلا يسير على من يسره الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى ولذلك تجد أن الطاعات أشق ما تكون على نفوس من الكسالة الكسول هو الذي يقول فيه أشق في حرج هذا الكسول وإذلك الله عز وجل قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كبيرة يعني إنها لكبيرة يقصد الصلاة فالصلاة على الخاشعين تكون قرة أعين وسهلة عليهم أما المتكاسلون فتكون ثقيلة وكبيرة عليهم أنا ركعات خفيفة ما تستغرق وقتا طويل ولكن طويلا ومع هذا تشق عليهم وكذلك سائر الطاعات ليست صلاة شوف الصيام كثير من الناس يشق عليه الصيام النفقات بالمال يصعب عليه وهذا إخواني الكرام لضعيف الإيمان لكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم كل هذه الأمور والله تسهل عليهم فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ف. لما سأله فبينه أن هذا الأمر وإن كان, وإن كان أمر عظيم لكنه يسير على من يسره الله جل وعلا فهنا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ومعنى أخبرني أي أرشدني أرشدني ودلني على ما يدخلني الجنه ويباعدني عن النار ما يباعدني النار فهذا الأمر شامل فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة أن يرشده عن الأعمال الجامعة يعني أعمال القلوب أعمال اللسان الجوارح بحيث لو تمسكت به وصرت عليه يكون سببا في دخول الجنة وبعد عن النار وبعد عن النار فلذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل عن الأعمال التي تدخله الجنة سواء اعمال قلوب أعمال جوارح أعمال لسان نعم وهذا كذلك اخواني كرام فيه إثبات الجنة إثبات الجنة والنار والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة فلا بد من الإيمان بالجنة والنار لأن هنا معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار مما يدل على على أن الجنة والنار موجودتان خلقهم الله عز وجل وأن العمل آه العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا صلى الله عليه وسلم فلذلك قال أخبرني بعمل يدخلني جنة ويباعد عن النار ويباعدني عن النار نعم فهذا في تضمن يعني الأعمال التي تكون سبب لدخولك إلى لدخولك إلى الجنة والبعد عن النار. البعد عن النار. لكن هنا قد يقع إشكال ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وهنا يعني معinate من الجبل يقول دلني عن عمل أي أن العمل سبب لدخولي سبب لدخول الجنة وفي في, في الحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل, يدخل أحد الجنة بعمله أو لا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال, قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته. الله أكبر. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله؟ يعني هذا الحديث في في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن يدخل أحد الجنة بعمله. أي ما في أحد سيدخل بعمله. وفي الحديث الأخرى والآيات أن العمل سبب لدخول الجنة. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فالعلماء رحمه الله تعالى أجابوا عن هذا العلماء الربانيون فقهاء الإسلام أجابوا عن هذا الإشكال الذي قد يقع عند بعض الناس أن العمل في بعض في في الآيات وفي بعض الأحاديث أنه يدخل ويكون سبب لدخول الجنة ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا أن العمل لا يدخل الجنة إنما لا يدخل الجنة أحد بعمله وإنما برحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ فأجاب علماء الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا الإشكال الذي وقع ولذلك الجواب ذكره بعض العلماء ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كما في في جامع العلوم والحكم فقال رحمه الله تعالى أن العمل نفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل هذا العمل سببا لذلك سبب لذلك فالعمل نفسه هو العمل من فضل الله عز وجل ورحمته على عبدي فالجنة وأسبابها والأعمال التي تأتي بها كلها من فضل الله عز وجل ورحمته وهذا جواب يعني عظيم من هذا العالم فإذا العلماء رحمه الله تعالى فرقوا بين الفائين فرقوا بين الباءين رحمه الله تعالى فقالوا قالوا أن الباء لها معنية تارة تكون للسببية وتاره تكون للعوض أو المعاوضة تكون للعوض أو المعاوضة فقالوا معنى يعني في, في آيات مثلا في كتاب الله عز, وجل الله عز وجل قالوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فهنا الباء هذه بسبب اعمالكم وادخل الجنه بسبب الاعمال فهذه باء السببيه فهنا هذه الباء سببيه اي بسبب اعمالكم رحمة من الله وفضله كما قال ابن رجب وليست الجنه مقابل اعمالهم ليست الجنه مقابل اعمالهم فهنا هذه الباء ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون سموه باء السببيه أي بسبب هذه الاعمال لكن هذه الاعمال هي فضل ورحمه من الله عز وجل وهناك باء أخرى وهي باء العوض أو باب المعاوضة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى وهي التي جاءت في, في هذا الحديث في الحديث ال الذي هو في الصحيحين حديث ابي هريره قال لن يدخل أحد الجنة بعماله فهذه الباء باء العوض أو باء المعاوضة هذه الباء العوض معناها أنه ما في يعني الجنة ليست عوض عن الأعمال الجنة يعني هذا, هذا, هذا أمر عظيم جدا يعني رحمة من الله عز وجل حتى ولو عملت كل الأعمال في هذه الدنيا ولو رأيت النعم التي أنعم الله عز وجل عليك سبحانه وتعالى هل تستطيع أن تشكر الله عز وجل على كل النعم مستحيل أن تشكر الله عز وجل على كل النعم فدل هذا على أن الله عز وجل هو الذي من عليك وبهذه الأعمال القليلة التي تعمل في هذه الدنيا الله عز وجل يعطيك جزاء لا يوصف جزاء لا يوصف وهذا من رحمته علينا سبحانه وتعالى فإذا الجنة ليست عوض عن الأعمال لأن الجنة يعني جائزة عظيمة جدا فليست عوض عن الأعمال ليست عوض عن الأعمال ولو أراد الله عز وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم وجزائهم لكانت نعمة واحدة نعم واحدة من نعم اللي عزوجل تقضي على كل أعمالنا تقضي على كل أعمال إيه والله لو أنسى بعض الناس قد يقولك أنا عملت وعملت وعملت فورا الخجل من أعمال فيقال له نعمة واحدة من نعم الله هي عزوجل تقضي على كل هذه الأعمال وانظر مثلا إلى النفس ها التي أنت تتنفسها كل يوم هذه النفس تتنفس الآن كم تنفسنا لأن نحن نتكلم ونحن جلوس كم تنفسنا وكم تنفست طيلة حياتك وكم تتنفس في اليوم وكم تتنفس يوميا سبحان الله وتنام وتتنفس ويخرج النفس بهدوء ويطلع وينزل وأنت فرحة تامه ولا تقدر هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل كيف تعرف هذه النعمة انظر إلى من عنده ضيق ضيق النفس اسأل الناس الذين ابتلوا بضيق النفس ومن عندهم الربو أو من عندهم الأمراض يعني أمراض الصدر وإلى غير ذلك يتنفس بصعوبه ولا يكاد المسكين يتنفس حتى تكاد روحه وتخرج وتسمع صوت النفس في صدره يتحرك سبحان الله ما يستطيع أن يتنفس وأن تتنفس بسهولة وبدون بدون مشقة إلى غير ذلك هذه نعمة واحدة ما تستطيع هذه النعمة ما تستطيع أن تعوضها بكل الأعمال الله أكبر فتجد أنك تتكلم تتنفس إنسان يأكل ويتنفس ولا يشعر بشيء ولا يحس بشيء فانظر إلى هؤلاء الذين ما يستطيعون أن يتنفسوا فإذا هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلها أبدا لأن هذه نعمة مستمرة معك يوميا يوميا مستمرة معك وأن ربما لا تقي لها بالا وربما لا تشكر الله عز وجل عليه فاذا وقفت يعني للعمل الصالح فهذه نعمه قد اضل الله عز وجل عنها امم فإذا وفقك الله جل وعلا لشكره ووفقك الله عز وجل الاعمال الصالحه فان هذه نعمه في حد ذاتها نعمه فاذا دل هذا اخواني الكرام على أن قوله جل وعلا دخول الجنه بما كنتم تعملون هذه باء السببيه و يعني بسبب اعمالكم رحمه وفضل من الله عز وجل وقوله عليه الصلاه والسلام لا يدخل احد الجنه بعمله اي الجنه ليست عوض عن الاعمال لان الجنه تدخل برحمه الله عز وجل والاعمال التي تعملوها في هذه الدنيا هي رحمه وفضل من الله عز وجل بل الشكر الذي تشكر الله عز وجل هي فضل من الله عز وجل سبحانه وتعالى شكرك لله هي نعمه يجب ان تشكر الله عز وجل عليه ان وفقك لشكره سبحانه وتعالى الله اكبر كما قال أحد الشعراء إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلغ الش فكيف فكيف إلا بفضه وإن طالت الأيام واتصل العمر وإن طالت الأيام واتصل العمر يعني إن كانت النعمة إن كانت نعمة تحتاج الشكر وشكرت الله عز وجل عليها فهذا الشكر يحتاج منك إلى الشكر آخر لماذا لأن الذي وفقك لان تشكره هو الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا كان الشكر نعمة الله نعمة علي له في مثله يجب الشكره الله أكبر فهذا يدل إخواني الكرام على أن الله عز وجل رحمون بعباده وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بالأعمال الصالحة ومن علينا بالصلاة ومن علينا بالزكاة ومن علينا بالصوم ومن علينا بالحج ومن علينا بكل هذه الأعمال الصالحة. فإذا وفقك الله جل وعلا لهذه الأعمال فحمد الله وشكره واعلم أن الله عز وجل أراد بك الخير. فإذا أدخلك الله جل الجنة بهذه الأعمال فعلم أن هذه الأعمال هي رحمة من الله وتوفيق من الله عز وجل وبهذا نجمع بين الأمرين كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لولا ان الله عز وجل من عليك بفضل ورحمته ووفقك للاتيان بهذه الاسباب ما اتيت بالاسباب اصلا فهكذا جمع العلماء رحمه الله تعالى بين هذه الباء باء السببيه وبين هذه الباء تسمى باء العوض فالجنه ليست عوض عن الأعمال وإنما هذه الاعمال اسباب وفقك الله عز وجل اليها وأنت إذا دخلت الجنة فإن الله عز وجل يدخلك الجنة برحمته وفضله سبحانه وتعالى و... و... وهذه الأعمال التي أتيت بها في هذه الدنيا فهي توفيق من الله جل وعلا توفيق من الله عز وجل وهذا في دليل على ان الذي يترك الأعمال كيف يكون حاله؟ نسأل الله العافية كيف يكون حاله من يترك الأعمال مصيبة كبيرة جدا فلذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى من علينا إخواني الكرام ثم قال, قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا الاصل اصل الاصول اصل العظيم تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا التوحيد ولم يكتفي تعبد الله بل قال ولا تشرك به شيئا فإذا لابد من الجمع بين الامرين التوحيد عبادة الله جل وعلا والبراء من الشرك لابد من الامرين ما تقول انا اعبد الله ثم لا تتبرأ من الشرك والمشركين فإذا هذا ليس توحيد ولأن هذه الأمور من أصول التوحيد وهي تابعة للتوحيد فلا بد من الجمع بين العبادة والبراء من الشرك وأهله والله جل وعلا جمع بينهما في القرآن قال الله عز وجل واعبد الله ولا تشرك به شيئا فاذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والعبادة لا تقبل إلا مع الإخلاص فإذا دخلها شيء من الشرك شيء ولو قليل فإنها تبطل ولا تنفع صاحب ولذلك قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا فعبادة الله عز وجل هي القيام بطاعته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا أعظم شيء إخوان الكرام أعلى المهمات واغلى المهمات واعلى الواجبات عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه وتعالى لا شريك له فإذا عبادة الله عز وجل الأعمال الأخرى التي تأتي بعد هذا لا تنفع الإنسان إذا كان يشرك بالله عز وجل فالشرك أمره خطير وأمره عظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء ولا إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالشرك أمره خطير وعظيم إخواني الكرام إياك وأن تشرك بالله عز وجل في قلبك في قولك في أعمالك أخلص العباد لله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال صلى الله عليه وسلم قال وتقيموا الصلاة فإذا بعد التوحيد تأتي الصلاة صلاة الركن الثاني من اركان اسلام تقيم الصلاه التي هي عمود الاسلام والمراد بالصلاه هنا الصلاوات الخمس ونبينا عليه الصلاة والسلام قال تقيم الصلاة والله عزوه قال واقيم الصلاة وآتوا الزكاة فلم يقل تصلي لم يقل تصلي لأن المطلوب ليس الصلاة على اي شكل تريد وهذه مصيبة كبيرة جدا أن الناس يصلون كما يريدون وانما قال عليه الصلاة تقيم الصلاة وإقامة الصلاة الاتيان بشروطها وأركانها وواجباتها كما جاء بها نبينا عليه الصلاة وكما أمر بها ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة فاقامه الصلاة ليس فقط أن تصلي وإنما عليك أن تقيم هذه الصلاة كما يجب كما بينها نبينا عليه الصلاة والسلام فالصلاة القائمة إذن المشتملة على أركانها وشروطها وواجبتها وسننة هذه الصلاة القائمة أما الصلاة التي يصليها الإنسان وتختل في هذه الصلاة الأركان والشروط الوجبة فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله جل وعلا والصلاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نحافظ على الصلاة لا بد أن نحافظ على الصلاة إخواني كرام قد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي أحاديث عديدة وذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كفر تارك الصلاة وعلى الإنسان أن يتق الله جل وعلا وأن يحافظ عليه الصلاة ويهتم بها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهي ثاني ركن من أركان الإسلام وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات على نبي الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمره أمر أمته بالصلاة وفرض الله عز وجل علينا خمسين صلاة ثم خففت فاصبحت خمس صلاه خمس صلوات في اليوم والليلة والله جل وعلا ذو الفضل العظيم فالله عز وجل وإن خفف الصلاة لكن الله جل وعلا سبحانه وتعالى لم يغير ولم ينقصنا من أجر الخمسين فهي خمسين في الأجر وخمس صلوات في, في اليوم والليلة في العمل فنحمد الله عز وجل على هذا الفضل ومع ركعات قليلة ومع شوف شوف نسأل الله الشيطان والنفس والهوى كيف أن الواحد يكسل عن هذه الصلاه ولا يستطيع يؤديها كما يجب فالصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كما اوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام في موته يقول الصلاة الصلاة عليه الصلاة والسلام قال قال صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة فهذه أركان الإسلام الخمسة تؤتي الزكاة هذا هو الركن الثالث ايتاء الزكاه و الزكاة وهو ايتاء الزكاه التي فرضها الله عز وجل في الاموال وهي قرينه الصلاه وهي المقدار المقدر للفقراء والمساكين وللاصناف الثمانيه التي بينها الله عز وجل فهي عباده ماليه والصلاة عباده بدنيه قال وتصوم رمضان وتصوم رمضان فالصوم الصوم هذا الركن الرابع تصوم رمضان و رمضان هو شهر واحد في السنة وصوم الشهر رمضان فرض ورقن من أركان الإسلام كذلك قال وتحج البيت هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام فذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها آخر والحج والحج بينت الأحاديث الأخرى كذلك أنه مرة واحدة أو أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج كما قلنا فالدين يستره الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه الزاد والراحلة الزاد الذي يبلغه والنفق والراحلة يعني المركوب الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه والراحلة قد تكون السيارة الآن قد تكون الطائرة قد تكون باخرة ففي كل زمان بحسبه فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج وإن وجد الاستطاع المالية ولم يكن عنده استطاعه بدنية فهذا فيه تفصيل فهذا فيه تفصيل نعم فإن كان هذا العذر يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه أما إذا كان هذا العذر المانع لا يزول كالكبر و الهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فهنا ينيب ينيب من يحج عنه ويدخل في هذا كما ذكر العلماء المرأة التي ليس عندها محرم المرأة التي لا تجد محرم والمحرم أبوها أخوها زوجها ابنها البالغ فهذه المرأة التي ليس لها محرم فيسقط عن الحج وإذا كان عند الاستطاع المالية فإن تنيب غيرها ليحج مكانها لأنها معذورة بسبب فقدان المحرم فقدان المحرم وهذا صحيح من أقوال العلماء رحمه الله تعالى أما الآن المرأة تسافر لوحدها وتحج فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فإذا هذه أركان الإسلام هذه أركان الإسلام الخمسة ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير شوف النبي عليه الصلاة والسلام بين له الأمور التي الأركان, الأركان الإسلام الخمسة التي تدخلوا الجنه ثم النبي عليه الصلاة والسلام بي قال له ألا أدلك على أبواب الخير يعني زيادة على أركان الإسلام لأن الدين واسع والدين ليس محصورا في أركان الإسلام لكن أركان الإسلام هي الأساسات هي الأعمدة هي الأركان يعني ركن الشيء أساسه المتين فهذه أركان الإسلام ولكن هناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها وهذه الأعمال ما هي هي جميع, جميع أنواع الطاعات من فرائد ونوافل وواجبات ومستحبات فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلك على أبواب الخير أي الطرق الموصلة إلى الخير فهنا النبي عليه وسلم والسلام يبين له والنبي عليه الصلاة والسلام في, في قوله لا أدلك هذا يعني من معروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعت الحاجة إلى شيء أو إلى ذكر شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضيف الجواب، يضيف إذا كان هناك إضافة على الجواب فإن النبي يضيفه، يضيفه صلى الله عليه وسلم. هذا معروف من سنة النبي عليه الصلاة، والسلام. فهو لم يبين فقط لمعاذ هذه الأركان التي تدخل من حافظ عليه يدخل الجنة، لكن النبي زاده عليه الصلاة والسلام. وهذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فالطهور ماءه هذا جواب السؤال لأن السائل سأله أنا توضأ من ماء البحر فالنبي عليه السلام أعطاه الجواب وزيادة فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فإذا الحل ميتته زائد لأن لما كان الناس في البحر قد يحتاجون إلى الأكل ولا يجدون فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر حلال حلال وهذا إخواني كرام من هذه النبي عليه وسلم أنه كان إذا رأى إضافة تنفع السائل أضافها عليه الصلاة والسلام ولذلك إخواني كرام عاد قوم على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذا العالم الجهبذ العلامة رحمه الله تعالى وهذا العالم الذي جدد الله جل وعلا به الدين وكل من جاء بعده عال عليه عال عليه في العلم في الفقه في الحديث في اللغة رحمه الله تعالى رد على كل الطوائف ورد على الجميع برد حتى على النحويين رحمه الله تعالى رحمة واسعة فبعضهم عاب على شيخ الإسلام من قالوا أنه كان إذا سئل عن مسألة فيأتي بمسائل يجيب يعني يأتي بمسائل كثيرة فبعض تلاميذ شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله تعالى قالوا إن هذا من جوده وكرمه في بدل العلم أنا شوف أحيانا تسأل الشيخ سؤال تقول يا شيخ ما حكم كذا يقول لك جائز غير جائز حلال حرام خلاص وينتهي لكن شوف هؤلاء العلماء شيخ الإسلام كان فقط لا يقول كذا وكذا ويسكت لا بل يضيف أشياء وأشياء ويأتي بأشياء تنفع هذا السائل أو تنفع غيره ولذلك قال بعض تلاميذه أن هذا من جوده وكرمه رحمه الله تعالى هذا من جوده وكرمه و و و واستشهد استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد السائل والسائل مطلب لكن النبي عليه والسلام علم أنه قد يحتاج إلى هذا فبين له النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إخوان الكرام من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. قال الصوم جنة أي سترة سترة بين سترة بين العبد وبين النار سترة بين العبد وبين النار ففريضة الصوم شهر رمضان والنوافل أمرها واسع لله الحمد صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كالست من شوال والإثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة يوم عشراء ويوم قبله أو بعده فهذه كلها صوم نافلة لله الحم نعم قال والصدقة صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقه أيضا على قسمين هناك صدقة الفريضه وهي الزكاة صدقة الفريدة وهي الزكاة وصدقة التطوع وهي التبرعات في وجوه الخير فإذا قال عليه الصلاة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فإذا أردت أن تطفئ سيئاتك فإن تتصدق على المحتاجين تتصدق على المحتاجين وهنا المراد والصدقة تطفئ الخطيئة المراد غير الزكاة أي تطفئ الخطيئة يعني الصدقات تمحوها وتذهب أثرها كما قال, كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات وقول النبي عليه الصلاة والسلام و و وأتبع السيئه الحسنة تمحوها كما مر معنا في حديث معاه فالصدق تمحو أثر الخطية إن كانت هذه الخطية من الصغائر فإن الله عز وجل يمحوها أما إذا كانت من الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة أما الواحد بعضهم يقع في كبائر ويتصدق ويظن يقول الله يغفر لنا يرابي يتعامل بي بكبائر الذنوب يقع في كبائر الذنوب ويشرب الخمر وغير ذلك يقولك الله يغفر لنا يتصدق والحمد لله نحن نتصدق لا الكبيرة تحتاج إلى توبة الكبيرة تحتاج إلى توبة وربما يكون هناك حق لآدمي فهذا لا بد أن تعطي لهذا الآدم حقه كذلك حقه حتى تكون هؤلاء فإذن قال العزيز كما يطفئ الماء النار كما أن إطفاء الماء للنار لا يبقى لا, لا, لا يعني لا لا لا يبقى من النار شيء كذلك الصدقة لا تبقي من الذنوب شيئا قال والصلاة الرجل من في من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون فالصلاة منها فريدة ومنها نافلة كذلك منها فريدة ومنها نافلة وأفضل النوافل إخوان الكرام صلاة الليل في جوف الرجل في جوف الليل معنى جوف الليل أي في وسط الليل أو في آخره ولذلك جاء في الحديث أي الدعاء أسمع قال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر والمعنى أن صلاة الرجل في الليل من أبواب البر ومن الأمور العظيمة التي تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة كالصدقة ولذلك هذا الامر عظيم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاه الرجل في جوف الليل ان هذا خاص بالرجال لا فالمراه تدخل تدخل في هذا الخطاب لان النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاه والسلام فالمراه تدخل في هذا الخطاب الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بين عليه الصلاه والسلام امر الصدقه والصدقه امرها عظيم وقد جاء في حديث مسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فالصدق أمرها عظيم إخواني الكرام نعم فثم ثم ثم بين قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ثم تلا ثم تلا قول الله عز وجل ف هنا النبي عليه الصلاة والسلام يستدل من القرآن صلى الله عليه وسلم يستدل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن مع أن القرآن انزل عليه لكن القرآن انزل ليستدل به لأنه كلام الله عز وجل ولأن القرآن مقنع لكل أحد من الناس فهنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كما في صورة السجدة، فقد يقول بعض الناس، قد يقول قائل أو بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مباشرة، لم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يقول أعوذ بالله مشترشح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد فقال مباشرة تتجافى جنوبه والله عز وجل يقول، فإذا قرأت القرآن فاستعِد بالله من الشيطان الرجيم، فما الجواب على هذا؟ فالجواب أن هذه الآية خوان الكرام لا يراد بها. التلاوة النبي عسلم أراد أن يقرأ القرآن ويتلو وإنما أراد الاستدلال أراد الاستدلال والآية الكريمة فإذا قرأت القرآن يعني للتلاوة إذا أردت أن تتلو القرآن تقرأ القرآن وحديث كثيرة يعني في مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان يعني أنه عندما كان يقرأ القرآن كان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ونقل الصحابة لكن في الاستشهاد والاستدلال لا نستعيد بالله من الشيطان الرجيم لا نستعيد بالله من الشيطان الرجيم ولذلك هذا أمر مهم وسمعت مرة يعني في أحد الأشرطة للشيخ العلاّم الألباني أن بعض الإخوة كان يتكلم مع الشيخ الألباني في مسألة فأرادني يستدل بآية فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له الشيخ الألباني تريد أن تقرأ القرآن قال لا قال وذل ماذا تستعيد بالله قال لأنه قرآن قال أنت تريد أن تسفشه تستدل ما تريد أن تقرأ وإنما الاستعادة تكون للقراءه والتلاوه وهذا خطأ خطأ لأنه الاستشهاد والاستدلال ليس هو قراءة القرآن الاستعادة لا تكون عند إلا عند قراءة القرآن مسألة أخرى نبيها عليها إخواني الكرام وهي مسألة مهمة جدا بعض الناس ماذا يقول يقول قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسأل الله العاف إن أنزلناه في ليلة هذا تخليط لأنه إذا قال قال الله تعالى أعود بالله من الشيطان الرجيم ماذا حصل؟ أدخل أعود بالله من الشيطان الرجيم في, في في قول الله عز وجل وهي ليست من كلام الله عز وجل أعود بالله من الشيطان الرجيم ليست من كلام الله ولذلك لا غير هي غير موجودة في القرآن غير موجودة في القرآن فلذلك لا نقول قال الله تعالى أعود بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذ سجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لزدت من كلام الله عز وجل فنحذر من هذا. وإنما تقول قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما, ما تستعد بالله من الشيطان الرجيم بعد قال الله تعالى لانك جعلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كلام الله عز وجل وهذا لا يجوز 무슨 اخواني الكرام لو أن الإنسان قال مثلا قال أعود بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يستقيم القول ولكن مع هذا فهذا ليس من السنة كما بين العلماء ليس من السنة وليس من الدين أنك تستعيد إدارة الاستشهاد والاستدلال وهذا خطأ يقع منه كثير من الناس كثير من الناس فإذا إدارة الاستشهاد وأردت الاستدلال فإنك لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور قال رأس الأمر الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ولئن له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا تعريفه بأركانه الخمس التي مرت هذا تعريف كما بين ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فرأس الإسلام فرأس الأمر الإسلام ومعنى رأس الأمر أي رأس الدين الأمر هنا الدين معناه الدين وقد ورد في تفسير هذا في يعني تفسير هذا في حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي إن راس الدين أي إن رأس الدين الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام والإسلام بأركانه الخمسة فإذا رأس الأمر يعني رأس الدين رأس الدين هو الإسلام رأس الدين هو الإسلام قال وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة فالصلاة مثل العمود للخيمة والبيت فالبيت والصقف لا يقوم إلا على عمود كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة ذلك الصلاة صلاة وقد مر معنا ومن أهل العلم من يرى كفر تالك الصلاة فلنحذر اخواني الكرام قال وذروة سنامه الجهاد الجهاد في سبيل الله عز وجل وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل وإزالة الشرك والكفر من الأرض لأن الله عز وجل خلق الناس لعبادته قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عبدوا غير الله فهؤلاء كما قال الشيخ صفوزان يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام وإلى عبادة الله عز وجل لكن هذا لمن يستطيع لمن يستطيع عنده الاستطاعة فإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسنح الفرصة فبعد ذلك يؤدوا هذه العباده التي أمرهم الله عز وجل بها سبحانه وتعالى ثم قال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا كف عليك هذا الله أكبر وهذا فيه إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان الله أكبر اللسان بالكلام الفاحش والغيبة والنميمة شهادة الزور وغير ذلك فهذا يبطل الأعمال ويأتي عليها لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم والذين غششتهم وخدعتهم حيث يعني يقتصون منك يوم القيامة فيأخذون من حسناتك فإذا أخذوا من حسناتك لا يبقى لك شيء فتصبح مفلسا لأنهم يأخذون بمظالمهم الله أكبر ولذلك معبد الجبل يقول يا نبي الله وإنا لا بما نتكلم به أي إن معاقبون بكل ما نتكلم به محان الله تعجب معاذ رضي الله عنه لأن الكلام سهل على الناس ألسينتهم دائما تشتغل وتتكلم فهل هذا الكلام يؤثر على أعمال الناس ويؤاخذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو ثكيلتك أمك يا معاذ يعني لما معاذ تعجب قال له ثكيلتك أمك أي ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك وإنما هي كلمة تشري على اللسان ولا يقصد معناه كاللغو كالكلام الذي فيه يعني اللغو تقول بالله عليك بالله عليك والناس لا يقصدون القسم يعني اليمين أو, أو, أو الحليف وإنما هذا مما جرى على ألسنة الله الناس وهو من اللغو فلا يؤاخذ عليه الإنسان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فاذا هذا هذا الكلام مما يجري على ألسنة العرب ولا يقصدون به المعنى الظاهر لا يقصدون به المعنى الظاهر فهنا يعني معنى تكلتك أي فقدتك وهو دعاء علي على عليه يعني على معاذ في, في ظاهره ولكن ليس المراد الدعاء عليه بل هذا جريا على عادتهم في الخطاب كما يقول المسلم تربت يدك أو لا أم لك أو لا أب لك واشبه ذلك مما جرى عند يعني في كلام العرب جرى عندهم ولا يقصدن به المعنى الظاهر قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم هذا في خطر اللسان خطر الكلام فقد يتكلم الإنسان بالشرك والكفر ويخرج من الإسلام قد يسب الدين ويسب الرسول ويستهسب بالدين والآن كم من الناس يسبون الله يسبون دين الإسلام يسبون نسأل الله العافية الدين يوميا هذا كفر بالله عز وجل هذا يخرج من ملة الإسلام أعوذ بالله يقول كلمة الكفر وهو لا يدري خفيفة على اللسان وقد يستهزئ بالدين يستهزئ باللحية يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر شيخ الإسلام أن قد يكفر الإنسان بالاستهزاء فقط بالسواك إذا كان فعلا يقصد إذا كان يقصد من الاستهزاء بالسواء الاستهزاء بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كفر بالله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك اللسان يذهب هذه الأعمال الصالحة صلى الله عليه وسلم حتى يصبح الإنسان كافرا قد يتكلم بأقل من هذا بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر الذنوب يأكلون الحسنات والاعمال الصالحات وقد يتكلم إنسان بشهادة الزور وهي غريضة وشديدة وكمن التي فيها غيبة والنميمة والناس تحبها وتشتق إليها ولا يعلم هذا المسكين أنه يحرق في حسناته والله المستعان كذلك يحلف ويكثر من الأيمان ومنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار كما قال عليه الصلاة والسلام يمين الغموس يقسم بالله على الكذب يقسم بالله عز وجل على الكذب فاللسان خطير جدا إذا استعملته في الخير فيدخلك الجنه اذا استعملته في الشر فيدخلك النار شوف التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوه القران هذا هذا كلام طيب مثمر شوف الكلام السيء فانه يوقعك في النار وانت لا تدري كما قيل ربك لما قالت لصاحبه اتركني اتركني ومع هذا الناس لا يتقون الله جل وعلا في اقوال فاللسان خطير جدا اخواني الكرام ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اللسان وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقوع في هذه السيئات الخطيرة جدا حتى ربما نسأل الله العافية الإنسان لا يدري ما يقول ويقع في الكفر بالله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم شوف تشبيه هنا بماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم به الإنسان شبهه بالزرع المحصود بالمنجل وهذا من بلادة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء فكما أن المنجل يقطع المنجل تعرفون المنجل الذي يقطع به الزرع فهذا المنجل لا يميز بين رطب ويابس وجيد وردي يقطع يقطع يقطع, يقطع ما في تمييز فكذلك اللسان شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالزرع الذي يقطع بالمنجل فكذا فاللسان يتكلم الإنسان بكل أنواع الكلام حسنا وقبيحا والمعنى المعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم كفر وقذف واحد يقذف مؤمنا سبحان الله في بيت من بيوت الله عز وجل ويسمع هكذا إنسان معصوم يقذفه ما ولا يتوب إلى الله عز وجل كيف ماذا يكون حكمه هذا إخواني كرا هذا أمر شديد جدا أمر خطير إذا لم يتوب إلى الله عز وجل واحد يشتم غيبة نميمة بهتان نحوه فتصور أن الإنسان ليس له هم إلا هذا فهذا نصر الله العافية لسانه هذا يدخله إلى النار كما ذكر ذلك العلماء وهذا حديث طويل يحتاج منه يعني دروس ودروس وإنما حاولت الاقتصار ما أمكن واعذرون على التأخير وإلا فإن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم اخواني الكرام وحديث قاعدة من قواعد هذا الدين وعليه مدار الإسلام فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم اخواني الكرام ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه وممن يحفظون ألسنتهم من هذه المفاسد وهذه المهلكات الخطيرة فكل هذه الأعمال هي باللسان إن استقام اللسان استقامت الأعمال وإن فسد اللسان فسدت الأعمال حتى تعلم أن النبي عليه الصلاة بين خطر اللسان وكيف حذر الصحابة وهو يقل لمعاذب الجبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام هذا العالم الذي يتقدم العلماء فنسال الله عز وجل ان يحفظنا وإياكم وان يجعلنا من عباده الصالحين هداتا مهتدين لا ضالين ولا مضلين والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك